واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعذاة والعشر ولا تق دعينك انهم يريدون دين الطلعه ابتدنيا ولا تطعم من ابل جَرْنَ وَتَغَاوَرُوا كَانَ أَمْرُهُ فُطًى قُلِ الْحَقُّ قُمْ بِقُمْ பலியும ச إنما أتنادى دعواني من amongهم أأخاف بهم سوء قها وإني تغيثوا نغاثوا بما انت المهلي الشوي